بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية ويشرفنا أن يكون ضيفنا هو الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعصرة مرحبا في الدكتور مرحبا ربنا برفيك في هذه الآية العظيمة آية العظمة أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي وصلنا في الحلقات السابقة إلى ولا يؤوده حفظهما وحدثنا فضيلة الدكتور رضواني عن مفاهيم الناس المغلوطة حول خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض والأرض كيف أنه سبحانه وتعالى يعني بصفاته العلى وأسمائه الحسنة يحفظ السماوات والأرض أن تزول ويمسكهما كذلك سبحانه وتعالى برحمته العامة لكن المفاهيم المغلوطة تصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وكمالي فجاءت آية الكرسية عموما بكل كلمة فيها وبكل تفصيلة لتصحح هذه التصورات وتبعث بالرسالة الصافية الشافية الكافية النقية العامة أن الله تبارك وتعالى هو هذا الإله الحق الذي هذه صفاته والذي يجب على من وفقه الله سبحانه وتعالى وهدى أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا وصلنا إلى محطة أيضا عظيمة من هذه الآية التي تتفجر جوانبها بالعظمة والرفعة والكمال والجلال إلى قول الله تبارك وتعالى بعد ولا يؤد وحفظهما وهو العلي العظيم اسم الله العلي وضرورة الإيمان به وضرورة الإيمان بأنه سبحانه وتعالى علي معنى العلو وأنواع العلو وقضية العلو وهي قضية من اللب قضية أساسية من قضايا العقيدة هذا ما سيوضحه لنا فضيل الدكتور محمود رضواني ورحب بك مرة أخرى فضيل الدكتور الله يبرك فيك يا شيخ مصطفى أزاك الله خير كما قلت فضيل الدكتور في مقدمة هذه الطويلة من قضية العلو يعني هلك فيها وناس كثيرون علو الرحمن سبحانه وتعالى واستعظموا على الله تبارك وتعالى هذا العلو لانه راوا فيه تجسيدا وتحييزا و و وانه مرتبط بمكان والمكان لا يليق بالله سبحانه وتعالى وانا أذكر فيما قراته في, في يعني سنوات من سنوات عديدة كتاب جميل للامام الذهبي اسمه العلو والعلي الغفار عالج في هذه القضية الله يحفظ الشيء مصطفى الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله قضية العلو هي محور العقيدة محور العقيدة هي الفيصل بين من كان على الايمان بكتاب الله وبسنة رسول الله كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبين من دخل إلى الفلسفة وإلى علم الكلام فضل في هذا الباب وزعم أن آيات القرآن ظاهرها التشبيه والتجسيم ويجب صرف هذه الظواهر عن حقائقها وإن هذه النصص مهمة للجسمية وكل نص أوهم التشبيه فيجب تأويله أو تفيضه وذلك قضية العلو ربنا سبحانه وتعالى ذكرها يقول إن المعاني العظمى الجميلة اللي في الكرسي لا يمكن أن تفهم إلا إذا كان صاحب هذا الفهم على العقيدة الحق التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد منهم عطل آية وقال الآية دي ما ينفعش أن نحن نصدق بها هكذا ليه يقول لك الآية ظاهرها باطل وتشبيه الرحمن عرش استوي لك لا مش على العرش ولم يستوي على عرشه لأن الاستواء معناه تحيز ومكان وجسمية وشي ماذا القبيل ثم يصرف هذه الآية إلى وصف المخلوق ولكن الاستواء يلزم منه التكسيد وإن ربنا سبحانه وتعالى على العرش والعرش أكبر منه ولا أصغر منه كإنه بيجسد الصور على مخلوق في حين أن الله يتكلم عن استوائه هو سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء في. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه العلي بالذات يعني إحنا عندنا في العلو ومعان العلو خلينا مع بعض نحفظ معاني العلو الورد في القرآن مم. القرآن دل على أن علو الله على خلقه له ثلاثة معاني ثلاث معاني وبرضو المشاهدين يكونوا معانا في حفظها الأول اسم علو الفوقية علو الفوقية اللي ربنا ذكر فيه أنه فوق عرشه بذاته ولفظ الزات ما هو لفظ مبتدع لفظ الزات استخدمه الصحابة و و وذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فيمتاني منها في ذات الله ولما يعني تكلم على إبراهيم عليه السلام وما حدث بينه وبينه فرعون قال أكتي وما شبه زل منها في, ذا في ذات الله بل فعله كبيرهم هذا فكل مصطلح الزت نفسه مصطلح نبوي ذكر النبع السلام وأيضا كثير من الصحابه استخدموا هذا الاصطلاح سواء في الذات او في الصفات فالامر يقولك ده لفظ مبتدع لا مش مبتدع حاجه ولفي علو اسم علو الذات ربنا بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى فهذا العلو دل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش يبقى المعنى الأول للعلو اسم علو الفوقيه او علو الذات لو واحد سالنا أين الله نقول فوق عرشه لانه هو الله الرحمن على العرش استوى طيب علو الذات دليل الرحمن على العرش استوى التالي اسم علو القهر لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وده له حكمة برضه يعني علو القهر وعلو الفوقية تبقى المعنى الثالث اسمه علو الشأن لأن الله قال ليس كمثل شيء وهو السماء البصير ولم يكن له كفا أحد هل تعلم له سمية فهذه المعاني الثابتة ولابد لكل مسلم موحد بالله أن يؤمن بهذه المعاني الأول علو الفوقية أو علو الزات دليله قوله تعالى رحمة العرش استوى الثاني علو القهر ودليله وهو القاهر فوق عباده الثالث اسم علو الشأن ودليله ليس كمثله شيء فشأنه سبحانه وتعالى في كل ما سبت له من الأسماء والصفات ليس كمثله شيء دي معاني العلو لكن هنا هو نلاحظ حاجة عجيبة شوية شيء مصطفى إن من أسماء الله عز وجل الحسنة اللي وردت من صفة العلو يعني اسم العلي واسم الأعلى واسم المتعال لو جينا ندقق في المعاني هنلاقي العلو مرتبط بعلو الفوقية في اسمه العلي ولذلك لما ذكر الكرسي وأشر إلى العرش وعظمته ذكر من استوفق عرشه فذكر اسمه العلي طيب كلها و... معاني في العلو, في العلو إيه؟ المعنى التاني الاسم التاني اللي ورد في العلو علو الشأن اللي قال سبح اسم ربك الاعلى الاعلى م. كلمه الاعلى افعل تفضيل معرب بالالف واللام مستغرق لكل أنو... مستغرق لكل انواع العلوه فده اسم علو الشان يبقى العالي ده على علو الفوقي والاعلى علو الشان علو الشان والمتعال علو القهر فهو الكبير المتعال ايوه ان فربنا سبحانه وتعالى يضيف العلو اناهوت الى اسمه الكبير على اعتبار ان لو واحد ادعى ان هو كبير لا ده فيه قائر فوق عبادي سبحانه ولذلك المثل ان هو في معاني العلو جميله جدا جدا يعني قبل حتى ما نتكلم في بعض القضايا المتعلقه بالعلو المعاني الثلاثه دي ارتباطها اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى يجيب اسم العلي بعد ولا يؤذ حفظهما امم ولا يؤذ حفظهما جد بعد واسع كرسي وسماء الارض واسع كرسي وسماء طالما فيه كرسي وموضع القدمين يبقى فيه عرش والله عز وجل استوى على عرشه يبقى سبحانه وتعالى لما يذكر يذكر الاسم اللي يبقى علوه الفقياد إليل ورحمة العرش يستوى زي ما أخبرنا وقال طي سبحان الله يعني تكريس من قول آية التكريس. تكريس فعلا للمعاني العظمة كلها وتكريس كلها. للمفاهيم المنطقية التي تناسب العقل والله هو. ما وجدنا منطقة على هذا الكمال العقلي والإبداع <تصفيق> العقلي زي ما ورد فئة الكرسي <تصفيق> سبحان, سبحان الله, الله. ولذلك بها هنا ليه علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية احنا متكلم عن المعاني دي ليه <تصفيق> ايه العلة فيها يعني دلوقتي نيجي الاول لقضية علو الشأن علو الشأن ان شأن ربنا في قوته وفي عظمته وفي اسماء وصفاته لا يمكن ان تقرن ابدا بمن عبدتموه من دون الله عز وجل يطلع ايه فرعون وشأن فرعون ويطلع ايه البدوي او غير البدوي او يطلع ايه المعبودات الاخرى التي عبدت من دون الله عز و في شأنها في مقابل وصف ربها سبحانه وتعالى في اسمائها او صفاتها لان كل واحد بيقص على حسب وصفي مم. فوصف المخلوق محدود سامو حيجيب لغاية فين اما يقول واحد بيدعو غير الله عز و جل البدو سامو فين ده حتى لو كان حيا حياة بشرية سامو حيجيب لغاية فين السامع بيجيب تلاتين متر يسمع دقت ساعة زاد متر واحد ماسمعهاش طب دلوقتي يظهر يسمع على يعني ده سمعه. انما سمع الحق سبحانه وتعالى شأنه ليس كمثله شيء فيه فالله عز وجل في سمعه في بصره في قوته في ملكه في قدسيته في كل ما ثبت له ليس كمثله شيء نعم. طب هم سابوا دول وسابوا هذه الكمالات لرب العزة والجلال وبارضو توجهوا إلى المعبود مش هنسيبه ومادد يا فلان وش الله يا فلان وأنا في حماك وأجرني يا فلان وهو يقول لك لا دا تريئك مجرب روح عند الحسين وشوف حيحصل أخي بلك إزاي الأئمة بيعملوا كذا وكذا وعظموا غير الله تبارك وتعالى طيب خليك معي بقى دلوقتي فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم طيب معروف إن أي ملك من الملوك لو إنه أراد أن يحتمي ربنا سبحانه وتعالى ملك فوق عرشه له علو الفوقية والبداية منه والرجوع إليه سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعة الكل سيرجع له خليك لما يقول فيه ملك صغير عايز يحتمي فبروح يحتمي بجاره اللي أكبر منه يعني عندما يواحد مثلا الدولة تقوم عليه فيضطر أنه هو يهرب من بلده فيطلب حق اللجوء السياسي مم. دي موجودة في أقول لك بلد تانية بتشيل زي ما حصل في إيران والشاه جيه هنا ومصر م. اشتليت أخي بلك إزاي م. طيب هو إذن احتمى ملك بملك طيب افرد الملك ده عايز يحتمي فبيحتمي بالأقوى فتظل الخلائق والملوك اللي عبدت من دون الله عز وجل وهكذا إلى أن تحتمي بكل من في الأرض طيب إن أرادوا أن يحتموا هم نزعوا ربنا سبحانه وتعالى في عليا سبحانه وتعالى ه هيرجعوا لمين وهيروحوا لمين نشوف كلام النبي لما يقول لا ملجا ولا منجا منك إلا ولا من جاء منك الا اليك يعني هترجع له هترجع في النهايه له علو القهر وهو القاهر فوق عبادك فاحسبها انت كده اقعد مع نفسك واحسبها في حد يستاهلك في حد يستاهل ان انت تعصي لها عزوج الله من اجله شوف العقيدة الرأس خشيخ مصطفى انت في النهاية هترجع له هم نفسهم هترجعون لانه هيحتمم مين هيروح لمين هيروح لمخلوق زي هيحميه من شعبه او من بلده او من ملك ظالم او ما شبه ذلك عند سقوط الدول يعني فلما يرجع ملك لملك لملك لملك والملك اللي رجعونه في النهاية هيرجع لمين الله لا إله إلا هو الحي, الحي القيشوف هترجع <تصفيق> لا إله إلا هو فلازم انت هنا وليزيك إلاك هو في النهاية وهو العلي مم. علو قهر هو ولو علو القهر وفي النهاية برضو له علو الفوقية لأن هو فعلا الملك الحقيقي اللي فوق عرشه عرشه لا يزول قضية <تصفيق> الاستواء والعلو الناس في يعني انا بستغرب ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاستواء على العرش في مواضع كثيرة من القرآن والاستواء على العرش على فكرة الاستواء بنسميه صفة فعل صفة فعل غير العلو إيه الفرق من العلو الاستواء يعني واحد يقول لك إيه؟ يا شيخ طب أنا عندي سؤال وعايز إجابة عليه ربنا استواء العرش طب قابل الاستواء على العرش كان فين نقول له بقى وصف ربنا سبحانه وتعالى أنه فوق جميع الأشياء ليه لأنه هو العلي ومن أسمائه العلي فله علو الفوقية فوق جميع الأشياء فلما خلق العرش وخلق السماوات والأرض بعد الست ايام قال ثم استوى العرش فثم استوى العرش ديت فيها ترتيب متراخي فواحد يقول لك يبقى العرش وصفه فعله نعم اضاف شيئا نقول لك اه أضاف. ايه اللي اضافو ان الاستواء غير العلو نقول كل استواء علو وليس كل علو استواء فقبل الاستواء العرش كان عال فوق العرش وفوق كل شيء تحب اقول لك تفرق كتير اه تفرق كتير إن العلو وصف ذاتي له هو فوق جميع الاشياء بذاته هو كده إنه له العلو والمطلق. لكن اللي استواء أضاف معنى مخصوص هو إيه المعنى ألأ مخصوص العلي مثل الغني مثل أه القوي أه. صفة ذاتية اللي أعزف شخصة ذاتية يعني واحد يقول لك إيه طب أنا أعيز أفهمه حتى ك كإنسان يعني. أنا دلوقتي مثلا وأنا بضرب المثل ده بقياس واحد بس هو لأجوز في حق الله اسمه قياسي الأولى مش قياسي التمسيل ولا الشموع يعني قياسي الأولى أه. يعني إيه أه. يعني دلوقتي إذا كان الوصف ده أنت فهمه في حقي وهو كمال يبقى في حق الله من باب أولى نسميه قياس الأولى ولله المثل الأعلى مو الزي ده نقول دي زي ده ده غلط اسم قياس تمثيل ولا يقص في حق رب العزة والجلال نعم. طيب احنا نجي في قياس الأول أنا دلوقتي هو والواحد جالس أو مستوي على كرسيه هنا أو على أريكته فالاستواء معنى الاستواء بالنسبة للملك يعطي أنه ملك على جميع الأشياء خاصة بالملك بس والحدى التانية أنه مستوى عليه لكن لو كان فوق الكلام ده في الضر الثاني والثالث والعال عليه غير مستوى عليه يبقى كل استواء علو وليس كل علو استواء مم. فالله عز وجل وله المثل الأعلى كان عال فوق جميع الأشياء فلما خلق السماوات الأرض استوى على عرشه كما يلق بجلاله وده لا يعني أن الشخص يجب زهنه صفة مخلوقه ويقول لك ربنا كده بنت غلطان لأن ربنا سبحانه وتعالى لما سئل من ملك عن الاستواء رحمة العرش استواء أقل استواء معلوم ربنا فوق العرش والكيف مجهول ليني مع ررش لكن ربنا سبحانه وتعالى معلوم فله كيفية حقية تليك برب العزة والجلال فأول المعاني اللي يجب أن نؤمن بها ونصدق بها أن الله عال فوق عرشه فإن سألنا سائل أين الله نقول في السماء وفي السماء لا يعني أن الله في داخل السماء كما ظن كثير من هؤلاء المتكلمين ومن غيرهم ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في السماء أعلى سماء ما هي أعلى سماء أعلى سماء السابعة لا لسه فيه الماء بعد السماء وفيه العرش بعد السماء والله عز وجل قال آمنتم من في السماء يعني على العرش ولذلك هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة جميعا بلا استثناء لما قالت عائشة أم المؤمنين سبحان من وسع سمعه الأصوات جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله وأنا معها لا أكاد أسمع ما تقول وسمعها الله من فوق سبع سماوات يبقى تؤمن بأن الله فوق سبع سماوات وقالت أم الوين زينب وهي تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا المعنى يقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله رواية في البخاري جنب بعض مرة تقول وزوجني الله في السماء وهي نفسها تقول وزوجني الله في الروايه الثانيه من فوق سبع سماوات يبقى في السماء ان ربنا سبحانه فوق سبع سماوات وهو فوق سبع سماوات اله في الارض واله في السماء اي معبود بحق في السماء والارض وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني معبود بحق يعبده اهل السماء ويعبده اهل مش معنى كده ربنا في داخل السماء وفي داخل الأرض كما ظن من ظن ابدا ليست هذه العقيده التي كان عليها اصحاب محمد صلى الله عليه إنما يعتقدون أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه وهو من فوق العرش يحلم السر وأخف ومسألة العرش الشيخ <تصفيق> مصطفى مش مرتبطة زيانا بعض الناس يقولك إيه إثبات الصفة معناها تشبيه وإن ربنا لو كان على عرشه حيبقى شبه استواء سليمان على عرشه ويتكلم بس في القضية على هذا النحو لا إحنا بقول لا ده إثبات الاستواء على العرش له معاني كثيرة مرتبطة بأعظم آية ارتبطها بأعظم آية جاي منين إيه السر في ارتباطها بأعظم آية هو ملك والملك له عرش فلو قلت إن ربنا ملوش استواء على العرش ومالوش ملك فوق العرش يبقى أنت أثبت الملك المخلوق وهو كمان في حق المخلوق ونفيته عن ملك الملوك لا يليق يبقى لكن هنا دكتور دي. اسمحني يعني الملك سبحانه وتعالى هو خالق الكرسي وخالق العرش فهو ملك قبلهما قبل خلقهما وملك بعدهم يعني هم, هم لم يؤثر لم يزيد صفه الملك شيئا اليس كذلك هو لن يزيد الحق كمالا كان مفقودا أو يضيف كمالا جديدا لم يكن موجوده القضية كلها مرتبطة بفهم التوحيد هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر العرش والاستواء العرش وهذه الأشياء علشان هنا يبقى في عرش واستواء العرش علشان ملك المخلوق يوحد ملك الملوك مهلوم ملك المخلوق وحد ملك الملوك وعبده كما ينبغي حاطن صلح البشرية كله دلوقتي الملك لذلك أن يقول له في استواء العرش له ربنا ذكر اسم العلي الذي يدل على علوه الفوقية ومعامل علوه لأن الوقت الملك على عرشه هو العلي المطل فالعلي المطلق له أمر وناهي في مملكته فعيب على أحد الرعية في مملكة الملك سبحانه وتعالى أن يقولهم افعلوا كذا ولا افعلوا كذا أقولوا لا توحيد العبادة إذن هي رسالة للملوك وللمملوك للملوك قبل المملوك كمان م. م. لأن الملوك أصلا عبيد الملك المخلوق هو مملوك م. فلما يجي ملك مخلوق يبقى الملك الحق يقول له إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق يحكم بالظلم مم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض إني جعل في الأرض خليفة استخلفه في أرضه ورفعه على ملكه وجعله مخولا في هذا العالم وله عرش وله فيجي الملك يقول إيه؟ ما علمت لكم من إله غيره شوف, شوف القبح يصل لأي درجة إن أوامر تنفذ حتى لو عصى فيها رب العزة والجل إن يتحرك في المملكة كإن ما فيش إله تاني كإن ما فيش واحد خلقه واستخلفه في الأرض ومهما تقوله ومهما تنصح ومهما تتكلم محدش بيسأل لك هو كده هو الملك بقى وحيعمل اللي هو عايزه ويتحكم في المملكة زي ما هو عاو ولذلك جاءت رسالة أخرى أيضا في, في, في سورة العمران في قول الله تبارك وتعالى قل إلا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء هو الكلام ده على أساس إيه إذا الإنسان ما فهمش الرسالة رسالة العظمة اللي جاية في عائلة الكرسي خصوصا لما يكون مالك ده إن كان فاضح حتى عشان يسمع ده لو واحد ما فهمش الرسالة بي فالله عز وجل بيّن لهم أنه يمهلهم ولا يهملهم قال لكن قضية, قضية التوحيد الأسف أو, او حال البشرية مع, مع جانب التوحيد حال مؤسف للفظ الدكتور اي والله يا شيخ الصفح لا يليق بهذه البشرية التي تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى يعني ان ان تتعامل في هذا الجانب بهذه المعامله يعني المشركون الذين كفروا كفرا بواحا أمرهم معروف لكن عيب على ما يسمون الفرق الإسلامية بعد أن يعني أنزل الله الكتاب وأرسل نبيه يبين أن ينشق الناس سبحان الله, سبحان الله إلى, إلى أن يصفوا الله تبارك تعالى بهذه الصفات وأن يستعظموا على الله تبارك تعالى, تعالى أن تشارج مصطفى أن معاني مرتبطة يعني. كلها ببعضها هذا توحيد ربوبية ملك فوق عرشه له أمر ونهي في مملكته وينبغي أن يطاع الحق سبحانه وتعالى ولا يعصى لذا توحيد العبادة لله والله عز وجل نؤمن بأنه الملك الحق فتعال الله الملك الحق يعني لماذا أي أجهدت كل هذه الفرق أنفسها كل هذا الجهد وليس الجهاد طبعا كل هذا التعب وكل هذا التفرق وكل يعني كل ما فعلوه والقرآن أبسط ما يكون في توصيل رسالة التوحيد سبحانه الله أنا بقول لك من أوضح ما يكون في الكلام عن الله تبارك وتعالى لماذا يعني هل لأنهم قاسوا على المخلوق هل لأن لأنهم التاثوا بلوثات الفلسفة اليونانية السبب في ذلك يا شهر مستقر أنهم لم يهتدوا بهدي الله عسى وشهر يا ربنا سبحانه عن نزل هداي فعرفنا بنفسه وعرفنا بوصفه فالمؤمن الذي يصدق ربه في خبره يقول أنا أصدق بخبر الله عز وجل فيهديه إلى الحق لكن هم عملوا إيه أخذوا كلام أرستو أفلاطون والكفلسفة اللونانية وجعلها أصول عقلي فشيف أن عقله مظبوط وعقله كامل بعد كده ينظف القرآن الآية دي مش عجباني فهو تشبيه طيب ونعمل فيها إيه؟ لا لا لا لا إصرفها عن معناه يعني جعلوا الفلسفة أصلاً. طاعدة أو أصلا في الحكم على القرآن فجعلوا على هدايتهم في كلام أرسط وفلاطون يعني مم. الجهمية والمعتزلة والأشعرية جميع المتكلمين وأقصد الأشعرية اللي هم المتكلمين يعني هؤلاء جعلوا مصدر, كلام مصدر كلامهم الفلسفة اليونانية إن شايف بعقلي ولك بأمت أنظر بعقلك سبك من القرآن والسنة دي بص كده بعقلك اللي ينفع لربنا إثبته واللي ما ينفعش ما ت ودي مش ترية القرآن ترية القرآن جاءت تقول هذا منهج هداية خبر عن الله صدقوه وأمر عن الله نفزوه وآمنوا بما أخبر الله تبارك وتعالى واعلموا أنه ليس كمثل شيء أوه. فالمؤمنون اهتدوا بهذه الله عز وجل لكن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا عقولهم مقياسا لصدق كلام ربهم أو عدم لكن لا يدي تنفع ودي ما تنفعش فجاءوا إلى قولي لي أعظم أي الرحمن على العرش استوألوا إيه استولى وقهر لا حول ولا قوه بالله من نازع الله عز وجل حتى نقول استوى وقدر والتفسير وقهار. ده موجود يعني الكلمه دي موجوده في كتب التفسير, في كتب التفسير وبعض للاسف وبعض وعاظ للاسف وبعض الناس حتى الان من الاساتذه زي يدافع عنها بقوه يقول وده الحق يقول لك ده المذهب الاشاعري لا ابدا مش ده المذهب الاشاعري المذهب الاشاعري بنتكلم عنه هو المذهب الذي مات عليه الامام ابو الحسن الاشاعري وهذا يحتاج إلى شرح وبسط ايضا مم. ان ابو الحسن الاشاعري ما قال ابدا ان وقال اللي بيقول كده جهميه وحروريه ومعتزله واهل باطل اللي بيقول استوى استوى لان هذا يلزم منه مين اللي كان بيحارب ربنا سبحانه وتعالى انا اذكر مره من المرات احد الاخوه امم كان بيترجم تقريبا كتاب المنتخب او حاجه زي كده من تفاسير فانا رايح اترجم عنوان كتاب عنده فقال لي يا شيخ انا هسالك سؤال بس بالله عليك صدقني في الكلام لان عملت حاجه كده مش حاسس انني اخطأت فيها قلت له ايه قال انا جيت على الايه الرحمن على فالآتهم وترجى منها استولى عليه وقهر فلو ترجمت على حسب ما هم كتبين في الكتاب استولى وقهر القارئ الغربي حيقول لك أن أصل نشأة الكون عند المسلمين وثانية كان فيه اثنين من الآلهة يتصارعاني فواحد غلب الثاني واستولى منه على العرش فأنا لو ترجمت على حسب ما ارادهم فكره الصراع بين الايه فكره فلسفيه يونانيه يونانيه اي بعد فوال بقى... جيت من وراهم دون ان يشعر هو بيسالني والله الكلام ده وقمت رايح على كتاب التفسير تفسير ابن كثير امم فلقيت الرحمن استوى معناها على وارتفع فوق عرشه وهو الملك في مملكتيه برضه على وارتفع ليس من دونو لسه من دون علوم علو فوقيه فوقيه فقمت مترجم النسخه على تفسير ابن كثير احسن صنعا وما ما اعلمتهمش بالقضيه ومش هتعد ف من التفسير النسخه العربي اشعريه والنسخه الانجليزي سلفيه <تصفيق> فبقول لنعاليه وزير قلت بس واجب انك انت تعلمهم او تعتذر عن الترجمه لكن اي واحد انا حتى ادال نسخه من المنتخب من التفسير هم. النسخه العربي هنا موجودة بالمنهج المتكلمين يقولوا استاوا استاولا والنسخة الإنجليزية موجودة بالمنهج الحق سبحانه. الرجل قال هو لا يعرف الأشعارية ولا يعرف سلفية هو مترجم فالأخ بيقول لي يعني أنا ما قدرتش أترجمها كي ده حيفهم غلط وربنا ما أراد ذلك إنما أراد أن الله فوق أي عرشي وهو القاهر فوق عباده تعرج الملائكة والروح إليه كل ده معاني عروج وعلو وسعود يعني طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشخى إلا تسكرة لماشا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن العرش استوى كل الصحابة على الإيمان بأن الله فوق عرشي وأن الله في السماء استوى على عرشي وإن معنى في السماء يعني فوق العرش كما أخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فهي المسألة هنا واجب. شيخ مصطفى يعني الله العظيم الحقيقه يعني المعاني تتداعى بجمالها وجلالها في كل لفظه من آية الكرسية وقت الحلقه انتهى انتهى للاسف الشديد لكن تبقى يعني ونحن في نهايه الحلقه تبقى قضيه العلو قضية جدليه في وكما قلت محور قضيه التوحيد قضيه العلو هناك فيها في فرق كثيره وتحتاج الامه ما تزال الى ان تصحح فكرتها ونقاوم بعض المشايخ والعلماء الذين يؤكدون المذاهب الباطلة ولست أدري لماذا لا يعرفون الحق وها, وها نحن مع دكتور محمود الرضواني الذي نشكره في ختام هذه الحلقة يبين الحق للمسلمين ويبين العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة جزاك الله خير دكتور محمود الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من أعظم آية وفي رحاب آية الكرسي هذه الآية العظيمة أستودعكم الله